سبحان الذي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا من المسجد الحرام إلى الْمَسْجِدِ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو وَأَوْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَأَنْجَيْنَاهُ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَق ب إ ب الس لَذ الكت بلَ تد الند الأظ قَاهِظًا اَرْعَدُ لَهُمَا مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَمَّا هُلِفَ سِنِّدِهم سَجَد وَكَانَ الرَّدْمُ مَفْعُولًا صَلَكُمُ الْلَوْي